سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله يبدأ الخلق ثم ما يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاع وكانوا وكانه بشركائهم كافرين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 ما إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الحمد لله رب العالمين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 آمين. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء